Bismillahirrahmanirrahim Tawasim Mim Tidak ayatul kitab ilmubin Natluo alayka min nabai mousa wa fir'aun bilh haqq liqawm yu'minun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 إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين.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 قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال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 Qauli ahlim kuthu inni anas tunaa inni anas tunaa lalalii ati kum minha bkhberi atau jzwat min al nair atau jzwat min al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 أن ألقعصاك فلما رأه تهزك أنها جان ولا مدبر ولا مدبره ولم يعقب يا موسى أقب ال ولا تخف إنك من الآمنين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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ماس الطالن فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنت ما ومن يتبعك الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا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 فَأَوْقِدْ لِيَ هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 bacaairi lill-nas wuhudu wa rahmatillallahu mietakkaron. wma kuntu bjalib al-qurbi azqadzina ila musal-amr wma kuntu min al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 فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاؤهم الحق من عندنا قالوا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 قل فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٍّ هُمَا أَتَبَعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَك فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق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 قَالَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ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 قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء ألا تسمعون Qul araaytum in jala Allahu alaiyku Nha rasermadan ila yoom al qiyamet man ilahun ghairul Allahi yati kum bilail man ilahun ghairul Allahi yati kum bilail taskanu nafii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 انقارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنؤ بالعصبه اول القوه لتنؤ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 ولا tabagil الفساد في al-ar-d, inna Allah la yuhibu al-mufsidin Qala inna ma utituhu ala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 إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 Allah Taala mengatakan: "Rabbku, yang mengetahui siapa yang dihala dan siapa yang dalam kekeliruan, dan apa yang kau harapkan. Allah Taala mengatakan: "Aku tidak akan memberikan